وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا دعوَ اللهَّهُ رَبهُ مَا لإِن آتَتَناَا صَالِحََّ نَكًاَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُماَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرركَ أَفِي مَا آتَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّهُ عََّا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 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم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 إِ وَلَّ اللههُ الذيينَ الزَّلَم كِتابابَ وَوهو ييتَوَلَّ الصَّالِحين وََّذينَ تَدُونَ مِنْ دُونهِ لاَا يَسْتطعونَ نَصَكُمْ لا يَْستطيعونَ نَصَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُم يصُرُون وَإِن تَدَرهُم إلى الهدَا لا يَسْمَعُ وَتَراَاهُم يظُرونَ إلَكَ وَهُم لا يُبصِئون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 وَرَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ